الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع من اعتدى فرسان السنة هذه المادة Thank you. All right. <laughs>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 سامية وتمانين سبع وتمانين سبع ماشري وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته